تَنَوَّمُوا وَلِيَ حَطَّ بِالْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا يَا سِيرْكُمُ وَهُوَ الله جميعا إِنَّ اللَّهَ على كل شيء كُلِّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ عَنِ الْمَعَاصِي فَإِنَّ جَنَّاتِ الْأَبْرَارِ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَإِنَّ مُلْهَ الْحَقِّ مِرْصَدٌ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَهُدَاهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا منهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ إن آتكم رسوله، وَتُلِيهُ عَلَيْكُمُهَا يَتِلَهُ وَيُذَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم والشكر ولا تكفون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجرور من الخوف والجوع ونقص من الأبوال وننفس والسماء وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مطيبة قالوا قالوا إلا لله قالوا إنا لله وإنا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم طلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ يُذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ زَيِّقًا يجعل صدره زيقًا حرجًا كأنما يستحب في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا طراب رفتك مستقيما أجب الصلم لا يأتي لقوم يزكرون لهم داروا السلام عند ربهم وهو وليه بما كانوا يحملون يوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الانت وقال أولياء من الانت ربنا أَعْبَدَنَا سَلَفَنَا بَعْضَنَا بِبَعْضِهِ وَأَذَلَّنَا وَأَذَلَّنَا أَجْرَنَا نَبِيًّا أَجْرَنَا نَا أَلَنَا رُنَّتْ وَكُمْ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا, فيها إِلَّا نَجَاءَ اللَّهِ إِنَّ ربك حكيم عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نولي الذين نخبنا بما كانوا بما كانوا يقسمون وقال الذين آمن يا قوم الصوم تتبعون يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وإن لا في دار القرار من عمل سيئة بلا يجزى إلا مثلها ومن عمل طالحا من ذكر يدخلون الجنة يدخلون الجنة تيمزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما إلى النجات وتدعون النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكثر بالله وأشرك, بك وأشرك به ما لم تدني به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الضفار لا جرم أنما تدعونني إليس ليس له ليس له دخل في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما رزقنا إلى الله، وأن المدربين هم أصحابنا، فتذكروا ما أقول لكم. وأصود حذري إلى الله إِنَّ الله بصير بالعباد